بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المدثر ولا تمنن تستكبر ولربك فاصبر فاذا نقر 121. وجعلت له مالا ممدودا 122. وبنين شهودا 123. ومهدت له تمهيدا 124. ثم يطمع أن أزيد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 118. إن هذا إلا قول البشر 119. سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر 112. لواحة للبشر عليها تسعة وما جعلنا أصحاب النار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 للذين في قلوبهم مرض في قلوبهم مرض والكافرون ماذا الله ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرْ كَالَّا وَالْقَمَرْ وَاللَّيْلِ إِذْ أَدِبَرْ وَالصُّبِحِ إِذَا أَسْفَرْ إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرْ نَذِيرًا لِلْبَشَرْ لِمَنْ شَاءَ مِنْ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 الْمُجْرِمِينَ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَفَرٍ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُضُّ مَعَ الْخَائِطِينَ وَكُنَّا نَكَذِّبُ بِيَوْمِ الدين ساءت اليقيم كل نفس بما كسبت رهينه الا اصحاب اليمين في جنات يتساء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 تاءتان اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة من يريد كل من كلا بل لا يخافون الآخرة هلا هل إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة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 there